إن من أهل الجنة لمن ينظر إلى وجه الله بكره وعشية ولا يمكن أن تكون هناك عطية أرفع من أن يصل العبد بإيمانه وأعماله التي هي من رحمة الله إلى مقام يخلد فيه في الجنة ويمتع برؤية وجه الله بكرة وعشية والله إن البشر ليقع على وجهك وأنت ترى والديك فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك كلما دعاك الشيطان إلى أن تأصيه الله فتذكر ما نعمت أن يجعلك الله ممن يمتع برؤيته فإنك إذا تذكرت جلال الله, جلال الله وعظمته وجماله وكماله اشتاقت اشتاق قلبك إلى هذه النعمة وهذا والله أحظم إذا وقر في القلب أعظم ما يحجم بالعبد عن المحاصيل قال الله عن اهل معصيته يبين نكاله لهم قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يمنعون يحجبون من رؤية وجه الله فدل على أن أعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم جل جلاله